الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمنزلات الكلام على ما يتعلق بشروط الصلاه والعلماء لما يتعرضون لشرط ستر العوره يتطرقون لمسائل متعدده تتعلق باللباس فمن هذا ما يتعلق بالصورة في اللباس ولهذه المسائل التي سنبدا بها الليله مسائل تتعلق بالصور السؤال الأول ارجو أن تفيدوني عن حكم الصلاه في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات قال الشيخ العلامة عبد العزيز النباز رحمه الله تعالى مجيبا لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان طبعا هذا الحيوان يشمل الحيوان الذي هو يعني كلب او قط ويشمل الانسان كذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن المصورين وأخبر انهم يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيو ما خلقتم وامر بتمص بتمص الصور ولما راى عند عائشه رضي الله عنها سترا فيه صورة غاضبه وهتكه لكن الصلاة صحيحة لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاه ثوب المرسوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء يعني هو يريد الشيخ هنا بتعبير فصولي ان الجهة منفكه فالنهي هنا ليس متعلقا بنفس الصلاة وإنما هو متعلق بأمر خارج عن الصلاه فكانت فكانت الصلاه صحيحه مع الاثم مع الاثمونه يعني مثل بالصلاة في الثوب المرصوب أو في ثوب الحرير فإن الصلاة تصح مع الاثم على ما يذكره الشيخ ويقول انه أصح قول العلماء يعني قول اخر بالابطال او قول مشهور عند الحنابلة ومن وافقهم وعلم من فعل ذلك التوته إلى الله سبحانه وتعالى وعلم العود نفسه والمرء ينبغي أن تكون عنده حالة من الانتباه تجاه الصور لان الصور قد كثرت في كل شيء الصور وكثرت في كل شيء في علب الطعام يا في الملابس يا صور في الكذا صور في الى اخره فالانسان لابد ان ينتبه الى الابتعاد عن الصور قدر ما يستطيع وعلى النعم ولكن إذا كانت الصوره في شيء يمتهن كالبساط كالبساط والوساده في ونحوهم فلا حرج في ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يدل على ذلك طبعا هذا لا يدل على ان الاصل ان يقتني المرء هذا يقول هذا سيمتهن وانما ما جاء هكذا ما جاء هكذا على نحو ما وما إلى ذلك فالامر فيه ماذا ايسر لكن انا لا اذهب اشتري شيئا مثلا بعض الوسائد او ما الى ذلك وعليها صور اقول هذه ستمتهن وهو انت وإذا اشتريتها جديدة نظيفه مزينه هل ستمتهنها من الأول حتى لو نمت عليها ستنام عليها ماذا في الغالب يعني ستجدون عليها برفق حتى لو جلس عليها ساجلس عليها بب ب كذلك أليس, ك... اليس هذا الذي يحصل ان انظر هكذا اذا اشتريت فراش مساطا جديدا سجاده جديده كيف... كيف تحافظ عليها أو كيف تحافظ زوجتك عليها في الغالب يقول لي هذا الشيخ رجع فقال اما التصوير فمحرم مطلقا يعني حتى لا يشكل أحد بتسويق هذه الاشياء التي تمتهن على اصلي تحريم التصوير لا التصوير محرم وانما الكلام على التيسير فيما قد يقتل به المرء مما يمتهن اما التصوير فمحرم مطلقا سواء كان فيما يعلق ويحترم أو فيما يمتهن واضح هذا أصل التصوير نعم من الاحاديث على تحريم التصوير ولعن المصورين والله ولي التوفيق هل التحريم شامل ان تصور تصويرا فوتوغرافيا او تصويرا زيتيا مجسما او غير مجسم وإن كان بعض هذا يكون أخف من بعض عرفت هذا وهذا يشمل التصوير الثابت والتصوير المتحرك والتصوير المباشر والتصوير غير المباشر كله تصوير وكله محرم هذا الاصطفي لكن بعض الشر اهون من بعض وليس هذا تسويقا للاقون لكن كل كله شر وكله محرم طيب وكذلك هذا يشمل الصور التي تصور لانسان او لناس حقيقيين أو تصور لشخصيات خياليه يعني بعض الناس يسالوا عن هذه الشخصيات الصور التي تكون ل لا يعني بعض الكل الاخوه يعرفون مثلا ميكي داك او الذي يعرف في مصر هنا ببطوط وفي بانتا وما اشبه هذه الحيوانات والمصورات فار وقط وفهد يعني ايش فهد الورد الوردي هذه كلها تصويرها محرم ولا يجوز تصويرها ولا صورها ولا صورها ولو قال ان بعض الناس كل هذا طفله صغير فيعلق له ماذا طفل صغير يعني انشئ ايه الطفل الصغير على ماذا يعلق له صوره فئران هذا ميكي هذا ما هو فار اليس كذلك فيضع صوره الفار نعم للاسف حتى تجد الاطفال الصغار ينادون احيانا عندما يكونون يعني مثلا في كذا اشياء ينادون هذه الاشياء التي يشاهدون طبعا في الرسوم المتحركه مفاسدها كثيره ومنها تربية الأولاد على مثل هذه الايش الخرافات وعلى حب الفار تاعته ومجري هذا مثال الكل, الكل ماذا؟ يكره توم ويحب جيري اليس كذلك؟ ثم نفسه نفسه هذا اسم توم ينشا الولد يعرف ماذا؟ يرشع على ماذا؟ توم فيجد شخصا في النهايه قبل ما اسمه توم توماس تومكي عاده كذلك؟ وهذه الافلام هذه افلام حتى توم وجيري هذه البلايا والرزايا يدخلونا فيها امور اعتقادية واضحة واضحه واضحه جدا لاقل بطريقه ملتويه لا بوضوح شديد فلهذا اياك أن تغش اولادك بان تفتح لهم المجال في هذه الأشياء اياك اياك ان لا تغشهم قل لهم هذه اشياء سيئه عرفهم قبحها شيئا فشيئا بين لهم صحيح وانت اي تكونوا اولا لبعض الناس تبقى لهم في السن الحق بده هذه الأشياء اليس كذلك ذاني بعض الطلاب في الجامعة يشتكون أن زميلا لهم وهم في الجامعة دائما مدمن على افلام الكرتون السؤال التالي يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل يجوز الصلاة بها وكذلك هل يجوز الصلاه بالساعه التي فيها صليب ام لا الجواب اذا كانت الصور في الساعات مستوره مستوره لا تراب لا حرج في ذلك اما اذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك كما ثبت عن صلى الله عليه وعلى وسلم قوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها في الحديث المعروف الذي فيها يقول علي رضي الله تعالى عنه لابن هياج السدي الا باعفك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي روايه في صحيح مسلم أيضا الا تدع صورة إلا طمستها قالوا هكذا الصليب لا يجوز رفع الساعه التي تشتمل عليه إلا بعد حكه او طمسه بالبويه ونحوها لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان لا يرى شيئا فيه تصليب طبعا هنا هنا وجهان من القران في الروايه شيئا فيه تصليب أو تصاليب أو او تصاوير إلا نتضى وفي لفظ الا كضبا فلا يجوز أن تترك شيئا فيه صليب أو فيه تصاوير الا وتنقضه أو تطمسه أو تغيره ان ترى حتى مثلا ورقا عليه او كتابا عليه الصليب فهذا ايش تزيل هذا الصليب ومن العجيب أن بعض الكتب تجدهم يقولون هذا كتاب في الرد على النصارى فيصورون عليه في الخارج ماذا صليبة صليبة كاملا بعض الكتب طبعت في مصر كون في الرد على النصارى جعلوا عليه في الخارج ماذا صوره ال التي الصوره التي يدعونها للمسيح عليه الصلاه والسلام وصوره اخرى شيء مقزز ظاهره ان نحن نعم يعني حقيقة يعني الحقيقه نتقزز من جدا من من هذه الاشياء ويضعونها فهذه طبعا كلها لا بد ان تطمس وان تغير صورتها وهيئتها طيب السؤال التالي ما حكم صلاه الرجل وفي جيبه بك يحتوي على عدد من البطاقات الحاملة للعله الحامله الحامله لصورته كالرخصه وبطاقه العمل ونحوهما الجواب صلاته صحيحه وحله للصورة المذكوره لا يبدح في صلاته لكونه مضطرا أو محتاجا لان هناك فرقا بين الضرورة والحاجة كثير من الناس ياتي إلى امور ليست ضروريه ولا حاجيه فيقول هذه الضرورة وهناك فرق بين الضروره وبين الحاجه لاننا قلنا مثلا لا يجوز هذا إلا للضرورة اذا الشخص إذا لم يفعل هذا سيهلك سيترتب على هذا اشكان عظيم كبير جدا بالنسبه اليه ستحصل عليه مصيبه س... وهكذا اما اذا قلنا للحاجه فالامر ايسر من هذا ولكن لا بد من وجود شيء داع إلى هذا يحتاجه المرض الناس لا انا لست بصدد دي الكلام في تعريف الضروره أو تطبقه بالحد الذي يذكره الفقهاء او الحاجه وما إلى ذلك لكن هذه اشاره هنا شيخا لما قال لكونه مضطرا او محتاجا فهناك فرق بين الضروره والاحتياج إلى حملها اما الصور التي للذكرى واسبابها فلا يجوز حملها ولا بقائها في البيت بل يجب اتلافها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت اخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولانه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصوره في البيت وان يصنع ذلك خرجه الترمذي وغيره ولما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم من حديث عائشه رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم الفراء عندها سترا فيه تصاوير فتغير وجهه وحتكه وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيو ما خلقتم اخرجه مسلم في صحيحه والاحاديث في هذا الباب كثيره وقد افردها افردها غير واحد من اهل العلم بالتصنيف ممن جمع في هذا مؤلفات الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجيري رحمه الله له في هذا كتابان اعلان النكير على المفتونين بالتصوير وتحريم التصوير والرد على من اباحه وكذلك الشيخ العلامه مقبل بن هادر وادعي رحمه الله تعالى له حكم تصوير ذوات الارواح طبعا هنا الكلام هذا شامل للتصوير الذي يكون بالكاميرا فتنتج الصورة عندنا في اليد أو للتصوير الذي يكون في الهاتف ويعني ايضا لا يجوز هذا وهذا واضح ان كثير من الناس بسبب تداول الهواتف صار امر التصوير ماذا سهلا جدا فلا تكاد تجد احدا الا وهو يصور نفسه ويصور غيره وكذا وتجد امور منكره جدا حتى ذكر لي احد الاخوه امس ان الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قبل اربعه ايام في أثناء كان يلق درس في الحرم في اثناء الدرس قال ماذا ذكر وقت توقف و شنع على المصورين أن هذا انا اذا ذكر ان لم اسمع الماده تبع ان شاء الله أسمع فالتصوير للاسف منتشر ترى الناس يصورونه وكل شخص يصور كانه بطل السينما الذي لا قبله ولا بعده في الحرم وفي في الحرم ويس نخاط هذا ماذا يعني هذا يعني ليصوروا للأفيش يضعون الصوره او لا تتخ كذلك بعض الناس خصوصا الذين عندهم أطفال وهم يفهمون هذا عندهم يعني تساهل أو ضعف امام الأطفال فيصورون الأطفال يصورون اطفالهم يقول هذا ابني حتى اخرج حتى أنظر اليه حتى كذا فيصورون الأطفال وهذا منتشر حتى بعضهم يعرف ان هذا حرام وكذا يصور صوره ماذا خفية أو كذا هذا في الرجال والنساء وهذا ينتشر للاسف حتى عند الذين يعرفون حرمه التصوير انا أقول هذا قلوا هذا لانني لاحظته وجدته فاعلموا أن التصوير محرم وانت لست الحمد لله مضطرا ولا محتاجا الى مثل هذه الصور اي الطفل الآن صغير و يعني تستحسن شكله الان قبل ان, ان يكون كبيرا وايش متبجحا وكذا فولد لا ما لا تحتاج لا تحتاج لا تصوت نعم هل يجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات والكتب حتى وان كانت في ادراج ذلك المنزل الذي به تلك الصور ولا تدخلوا الملائكه الجواب الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة ان الصلاة صحيحة اذا ادا المسلم على الوجه الشرعي لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صوره او لا افضل وعمر رضي الله تعالى عنه قال للنصارى في بيت المقدس ان لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ام حبيبه وسلمه تلك الكنيسه التي رائتها في الحبشة فقال اولئك قوم اذا مات فيهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فإذا لا يجوز للمرء أن يتعمد الصلاة في مكان فيه الصورة هذا اولا ولكن ان صلى في مكان فيه صوره ولم تكن الصوره في مواجهته فصلاته صحيحه اما ان كان مصليا باتجاه الصوره فهذا قطع على الأقل بعض اهل العلم علنا لم اتتبع علم على الأقل قطع من قطع من اهل العلم بغلط صلاته والحالة هذه هذا الذي صلى باتجاه ماذا الصورة هذه هذه صوره صوره غير المسلم الذي يصلي متوجها إلى ماذا الى صوره من الصور سواء كانت هذه الصورة مجسمة المجسمه من المراد بالصوره المجسمه التي لها جسم تمثال الصنم او غير المجسم تعلمون أن الكفار يتعبدون بعبادة الصور المجسمة وغير المجسمه السؤال التالئ نعم قد ندخلها لا اما دخول الملائكه للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل فان كانت معلقه او مطروحه على كرسي ونحوه فإنها تمنع دخول الملائكه لعموم الاحاديث الوارده في ذلك اما ان كانت مستوره في الدواليب ولحواف في منعها دخول الملائكه نظر طبعا والاحوط للمؤمن الا يبقي عنده شيئا من الصور اذا كان بحاجة إلى شيء منها جاز ذلك بعد قطع الراس وازالته يعني الصور التي لا يحتاج المرء إليها هذه هي تلفها انا قلت الصور الشخصيه و... الحمد لله. الصور الشخصية وما اشبه ذلك ما يكون الذي يحتاج إليه يبقى كالصور التي تكون في بطاقات الهويه وجوازات السفر ورخص القيادة وما اشبها وما لحاجه اليه انت وجدت صوره لك وانت صغير ها تدقى تدقى تتلف هذه لا بد ان تكون متلفه وان منها نحن لا, لا لا تعلق لنا بالصور ولا بهذه الاشياء كمسلمين بعض الناس يقولون لها بالصور والذكريات والاشياء ولا نحن كمسلمين لا يجوز أن يكون لنا تعلق بالصور على محث سواء في الجانب العقدي التعبدي الواضح او حتى في ما قد يزعم جانبا دنيويا وما إلى ذلك والذي يحتفظ بالصور حتى لو كانت صوره قريب له يمكن يوشك ان يفعل امورا تخالف العقيده الصحيحه امراه مات ابنها وابنها كذا تنظرت شات صنات ابوه يحب اباء الجدال وتاخذ هذا اي الروي يجلس ويكلمه حالات نفسيه وبلايا ورزاق السؤال التالي إذا صلى جماعه الى غير جهه القبلة اذا هذه المسائل تتعلق باستقبال القبله وقد يعني تعرضنا لهذا من قبل إذا صلى جماعه الى غير جهه القبلة وهم لا يحلم يعلمون جهة تحديد هل يجب عليهم اعادة الصلاة وان تقدم التنبيه على وجوب معرفة او وجوب الاستعداد للتعرف على القبلة أو لمعرفة اتجاه القبلة عند الحاجة إلى ذلك لا نعيد هذا الامر الجواب ان كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا اجتهدوا الان الاجتهاد هنا ليس الاجتهاد والالعب في جميع ابواب الشريعه وانما هو اجتهاد في معرفه اتلت القبلة معرفة القبلة وهذا الاجتهاد له وسائله وادله وعلى المرء على المسلم ان يعرف كيف يكون الاجتهاد لمعرفة القبلة وقد اجتهد وصلى بعد الاجتهاد الى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء لأن في امكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة كذلك إذا صلوا واذا كانوا في الصحراء صلوا من غير اجتهاد اصلا حضره الصلاه فصلي الى لم يفهموا والجهل فقالوا فحيث ما كنتم فسموا وجه الله الله اكبر هكذا فهمت او شخصون يكونوا في مكان ما يجي هذا المسجد مسجد لكن يا ربه ان هذاك بعيد انا يقول بعيد هذا كيلو 2 كيلو متر صعب شي ما اوصل لي هناك لاكيد القبلة هذا ثم نظروا ان القبلة, القبلة على الاعاده انا مقصر السؤال التالي مسجد قريتنا بعدما كنا نصلي فيه فتره من الزمن وعلمنا بعد ذلك أنه منحرف عن جهه القبلة فهل يجب علينا اعادة الصلوات الماضية؟ الجواب ليس عليكم الاعاده والانحراف اليسير يعفى عنه كما تقدم معنا أن الذي يفسد الصلاة هو ماذا؟ اا قول الانحراف بالصدر عن القبلة اما الانحراف اليسير فيعفى عنه كما يقول الشيخ وليس عليكم اعاده وإن كان الانحراف تبين لكم أنه يسير فالاحتياط تعديله لكن لو كان ميلا كبيرا فإنه يجب تعديله وهذا لا يخفى إنما يخفى الشيء اليسير وهذا يوفعد من شيء الكثير لو فرضنا ان شخص نزل في مكان فبجهله حدد ماذا حدد مكانا ما وقال هذا القله هي والناس تتابعوا صلوى صلى هكذا والناس تتابعوا صلوا على إلى غير جهه القبلة القله هكذا وصلى هكذا فهذا عليه الاعاده بهذا مثل هذه الحاله اعادته عليه بوضوح فهمت نعم لكن الذي ياتي الى مساجد بنيت من قديم وتعرف فيها على القبلة مرارا و و الى يختلف معي معروف ان المسجد القبلة هكذا وهناك مساجد اخرى وتعرفون هذه المساجد عندنا هنا مثلا مرارا ننظر في هذا مرارا ناتي بالآلات والادوات وننظر ونحسب ونقيس فهمت على مر السنوات فلا ياتي شخص الآن يقول لا ساجتهد له القبلة فا فهمت هذا ليس هنا ليس محل اجتهاد في القبلة طيب السؤال ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبله بعد الاجتهاد وهل هناك فرق بين ما اذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البريه الجواب إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبله فصلاته صحيحه إذا اجتهد في تحري القبله ثم بان أنه صلى إلى غيرها من, من الأشياء التي يرشد إليها في هذا أن يكون عارفا بالاتجاهات فانت الان طبعا توفرت ادوات حديثه بها يعرف اين هو بالضبط تعرف هذه الاستدلالات اجهزه الموجهه في الهواتف والسيارات وما الى هو بالضبط فيقول ان طبعا انا من مكه مكه الى أي اتجاه مثلا كذا وهناك برامج تطور في هذا الإطار وواو وواو صلاه محدثه بحيث تعين اكثر وتساعد اكثر وللهذا الذي سيسافر الى بلاد الكفر ويدفع تذاكر بالالف لا مانع اشتري هذه البصله او تلك الساعه التي فيها بصله الصلاه المحدثه بكذا وكذا اشتريها لا يعني ما. لا هنا تحط يحضر الشح هنا في امر يتعلق بالدين يحضر الشح للاسف القبلة قبل الصلاة عن كله للكله لله في اي مكانه وصلي وتقبل الله كثير من الناس إذا بعد الصلاه يختلفون في مساله تبتل الصلاه ولا تبت الصلاه يا رب ربنا يتقبل ان الله لا يصح عمل المفسدين اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته صغيره صحيحة لان في امكانك أن يسال من يرشده إلى القبله كما ان في امكانه معرفة القبله من طريق المساجد السؤال التالي عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب المصلى وفي غير اتجاه القبله وعندما تعرفنا على بعض اخواننا المسلمين هناك افادونا بأننا كنا نصلي في غير اتجاه القبله وارشدونا إلى الاتجاه الصحيح هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة ام لا الجواب اذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء او بالبلاد التي تشتبه فيها القبلة ثم صلى باجتهاده فبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة فانه يعمل باجتهاده الاخير اذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الاول وصلاته الاولى صحيحه لانه اداها عن اجتهاد وتحري للحق وكتبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن اصحابه رضى الله عنهم حين تحولت القبلة من جهه البيت المقدس إلى الكعبه المشرفه ما يدل على ذلك فبالله التوفيق هذا الكلام في فيما, فيما إذا اجتهد ولم يقصر اما اذا اخذ بوصله فاسده فهمت اشتريت بوصله كانت تباع هنا بثلاث جنيهات غريمط والبخاريبه من قبل ان يشتريها والدكتور الذي مع النعناتزل على الشرق في الغرب والغرب في الشرق فهذا ايش وهذا هناك لم يحسن ايضا شيئا والله تقبل الله وصلى الله تعلم واضح طيب السؤال التالي هل يجوز الصلاه أو تجوز الصلاه داخل الكعبه او على سطحها وإذا كان الجواب نعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي بارك الله فيكم هذه المساله تقدم مثلها معنا من قبل الجواب الصلاة في الكعبة جائزة من المشروعه فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة دخلها وصلى فيها ركعتين وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثه اذرع صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال لعائشة في حجة الوداع لما ارادت الصلاه في الكعبة صلي في الحجر فانه من البيت لكن ذهب بعض اهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة بل تصلى في خارجها لأنها هي القبله فتصلى الفريضه في خارجها وام النافله فلا باس لأن الرسول صلى الله عليه واله وسلم صلى فيها النافلة ولم يصلي فيها الفريضة هذا قول كثير من الفقهاء القول بعدم جو صحه صلاه الفريضه داخل الكعبه قول كثير من الفقاء ولا يلزم انه قول الارجح قالوا والصواب انه لو صلى فيها الفريضه اجزاه وصحت هذا الذي يعتمده الشيخ وغيره من النعم لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبه ونوجب من الخلاف وتاسيا بالنبي الله عليه وعلى اله وسلم فانه صلى بالناس الفريضه خارج الكعبه وتكون الكعبه امام المصلي في جميع الجهات الاربع في النافله والفريضه وعليه ان مع الناس الفريضه ولا يصلي وحده وقوله وتكون الكعبه امام المصلي في جميع الجهات الاربع يعني اذا صلى داخل يعني لا يصلي باتجاه الباب لا يصلي باتجاه الباب بحيث يكون داخل الكعبة والباب مفتوح ويصلي باتجاه ماذا الباب بل يكون مستقبلا لكعبة من داخلها مما يعده الحنابلة من شروط الصلاه النيه وهذا على خلاف عند غيرهم كالشافعيه ومن وافقهم حيث يقولون إن النية ركن من أركان الصلاة طبعا الفرق بين الركن والشرط أن الركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود واما الشرط فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فطهاره البقعه والمكان والثوب هذا يلزم من هذه يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاه أنا الان طاهر الثوب والبدن والمكان ولا سيما لست مصليا لا اصلي وأما الركن فكان يلزم من عدمه عدم الصلاة ويلزم من وجوده وجود الصلاة لانه ليس يشرع لي ان اتعبد بمجرد الركوع او ان اركع هكذا من غير صلاه يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ماذا الوجود هذا فهنا اختلفوا في التوصيف يعني او اختلفوا في التحديد لكن الكل متفقون على أن النية حتى الحنفيه الذين لم يقولوا ب وجوب النية ولا ركنيتها في الوضوء قالوا ان الوضوء يصح من غير نيه في الصلاه لا يختلفون مع عامه اهل العلم في ان في انها لا تصح من غير نيه فالنيه لا بد منها لصحه الصلاه عند الجميع بغض النظر هم عبروا بالشرط او عبروا بالركن طيب ما السؤال ما حكم التلفظ بالنية ما حكم التلفظ بالنيه جهارا في الصلاه الجواب التلفظ بالنيه بدعه والجهر بذلك أشد في الاثم في الاثم ليس في الاثم همزه تحت ولئن من السنه النية بالقلب لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى وهو القائل عز وجل قل اتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن أحد من اصحابه ولا عن الائمه المكبوعين التلفظ بالنية فعلم بذلك أنه غير مشروع بل من البدع المحدثه والله ولي التوفيق السؤال التالي اذا تلفظت في داخل المسجد وقلت اللهم اني نويت الوضوء لصلاه العصر مثلا أو نويت الصلاة بهذه الطريقة هل هذا يعتبر بدعه ليس التلفظ بالنيه الى في الصلاه ولا في الوضوء بمشروع لأن نية محلها القلب فياتي المرء الى الصلاة بنية الصلاه ويكفي ويقوم للوضوء بنيه الوضوء ويكفي وليس هناك حاجة ان يقول نويت ان اتوضا ونويت ان اصلي او نويت ان اصوم او اشبه ذلك انما النيه محلها القلب يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولم يكون عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه يتلفظون بنية الصلاه ولا بنيه الوضوء فعلينا ان نتاسى بهم في ذلك ولا نحدث في ديننا ما لا ياذن به الله ورسوله يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحد الله غير هذا ساعدهم الـ الزلالي ما اخبرني يا حضره ابو امسقل حق على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي فرض ولا سنه او اجمعوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا والعياذ بالله هؤلاء الناس من أين؟, من اين هم من اين اتوا بالله من اين اتوا هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله تعالى ان يعني أن ينتقم من هذا وامثاله نياض بالله تعالى حتى في الصلاه حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاروا يفعلون هذا خلاص انتهى بعض الناس تقول في العلمانين وفي المذيعين العقراء وفي الجهلاء تقول خلص لم يعودوا يريدون رؤيه مظهر الاسلامي فاذا ما راوه شيء اني اذكرهم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يحترقون حتى قال بعضهم انا بقيت عرفان من عنده قلس من كثره ما يرى التذكير بغض النظر عن تعليق الورقه او ما الى ذلك يعني أنا لست اقول اعلق هذه بهذا العنوان وان لا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر حسن هذا اصل الامر انى نظر توقفي في ماذا توقفي من اي جهه من جهتي ان ان يراعى اتباع السنه فهل هذا لا يخل او يخل او يكون باعتبار في بعض المجالات سائغا وفي بعضها ليس سائغا لكن هذا نظر ليس عند هؤلاء الناس الذين يعادون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون المظاهر الاسلاميه فؤلاء العلمانيون والجهله والحقراء والمنحطون إذا صاروا يقولون كل شيء ما هذا والاخوان رجعوا لماذا ايش الاخوان الاخوان هم الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ها والاخوان وحدهم يعني الذين يفعلون هذا حسبنا الله واين الصوفيه اين الصوفيه ولا يعرفون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا بالبلاش بالبالطبله والزمر ها وعلى العود اللهم صل عليه هذا هو هذا الذي يفعلون هي الصلاه الشرعيه لا لو صلاه بدعيه يمكن يدافعون عنها لعل لكن صلاه الصلاه الشرعيه هكذا الله لا حسبنا الله هذا يقول انا قرفان من, من كل ما ارى هذه الورقه اسال الله ان يعني ان يشله اسال الله تعالى ان يجعله مشلولا في اسبوعه هذا قادر سبحانه وتعالى على هذا وان يجعله عبره للعالمين فثلاث الناس فثلاث الناس فثلاث والله فثلاث الناس فثلاثه الناس. الناس ونقولها في الدنيا اما في الاخره الله اعلم ماذا يقول فثلاث الناس الحثالات الناس يجهل اي يجلسون للاحلاس في البيوت في الذين هم في بيوتهم من الناس ويتكلمون باي كلام وحتى يقرض الاموال حسبي الله ونعم الوكيل هذا يبين لك النفاق هذا يبين لك النفاق هذه الاشياء لا تخرج إلا من بالنفاق هذه الاشياء وهذه العداوات وهذه البلايا والرزايا لا تخرج الا من النفاق لا قل لا بد ان يكون نفاقا اكبر على الاقل نفاق اصغر اذا لم تكن المعادات يعني واضحه صريحه والا فيقولون ايضا ابو حملات لا يعجب يقول ما هذا الكلام المصريون لا يعجب المصريين يقولون يعني يودعون بعضهم لا اله الا الله ثم يقول لهم محمد رسول الله طبعا هو لا لا ينكر هذا لانه بدعه نحن نقول بدعه اكيد هو لا يكره لانه بدعه ولو كان بدعه فقط بدون الشهادتين كان يحبذه جدا اكيد فهمت لكن هي المشكله في لا اله الا الله محمد رسول الله اذا حتى لا اله الا الله محمد رسول الله ليست ها وا اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد ايضا اقول فهمت بلغه اخشني وجه طائفي وجه... أي وجه طائفي اي وجه طائفي قش طائفي والصور الشنود التي يعلقونها بال... هنا ويمينا ويسارا والصلبان والتقون واضعون ايش هذا الكلام فما هل يسوي الحق بالباطل هل يسوي الإسلام بالكفر والدولة الدوله الاسلاميه لابد أن يظهر فيها الإسلام وان ينعق ما سوى ذلك لكن عندنا جبناء جهلاء بلال الاطلال فيهم صار في العمق متغلغلا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نحن علينا أن نتقي الله ان مضاده هذه الاشياء بتقوى الله في السر والعلم إذا والله نحن نتقي الله ونحرص على طاعة الله ونذكر الله ونصلي ونؤخر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوشك أن يغير الله سبحانه وتعالى هذه المنكرات لكن اذا نحن يعني الكلام يصير عندنا كلام افواه ثم تا نبارز الله تعالى بالمعاصي والبعد عن طريقه نعاقب نعاقب بمزيد ظهور الضلال والخزي وتمكن النفاق والمنافقين وتغلغ الكافرين من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد يعني فهو مردود على صاحبه فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعه الله ولي التوفيق ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ اجاب حكم ذلك أنه بدعه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن اصحاب فوجب تركه والنيه محلها القلب فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية والله ولي التوفيق. السؤال التالي يتعلق بالنية هل النيه شرط للجواز الجمع لمن اراد ان يجمع صلاتين؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نيه و بعد صلاه المغرب يتشاورون يتشاور الجماعة فيرون الجماعه ثم يصلون العشاء يقول اختلف العلماء في ذلك فبعض اهل العلم قال انه لابد من من النيه في جمع التقديم عند أو قبل افتتاحي أو قبل بدء الصلاه الاولى في جمع التقديم لابد من النيه قبل بدء الصلاه الاولى قالوا الراجح ان النية ليس بشرط عند افتتاح الصلاه الأولى بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى يعني فرغوا من الأولى ثم بدلهم من يجمعوا اليها الثانية إذا وجد شرطه من خوف او مرض او مطر او من كل هذا السفر أو يعني اوضح من كل هذا السفر السؤال التالي هل تغطية الراس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوه في حق المراه في المجلس السابق كان كلامنا حول التفصيل هذا وان المراه عورتها في الصلاه جميع بدنها عدا الوجه وما عدا الوجه والكفين خلافا للحنفية في القدمين وللحنابل في الكفين وأما خارج الصلاه فعورتها جميع بدنها من غير استثناء ولا تكاد تجد هذا التميز لا تجده تجد من يحاول أن يستثني هنا الوجه والكفين إلا من ينتنع هواه الا الا هو شخص نقول الشيخ الالباني ولا هذا النادر لكن أكثر الناس سوى هذا يقولون بهذا هذا النادر ونقول الشيخ الالباني تحسين الظن به لا لا يحب اتباع الهوى لكن اكثر الناس بعد هذا يتمنون هذا القول لاجل انه يوافق الهوى عندهم فاذا ما وافق الهوى وتتكلم له... هذا يا اخي كيف هذا الشيخ الالباني اتكلم في الشيخ الالباني لا لا لا في الشيخ الالباني سيتكلموا فيك انت فاهم سيتكلموا فيك انت بما ولن نتكلم في الشيخ الالباني عرفت اي اسمنا اي أسمن الكلام في الالباني وسيتكلموا فيك انت إذا كنت تتبع هواك جواب ليست التغطيه المذكوره واجبة لأن سجود التلاوه ليس صلاة في اصح قول للعلماء وإنما هو خضوع لله وذل بين يديه كالقراءه والذكر ونحو ذلك لكن عند الجمهور أن سجود التلاوه ملحق بالصلاه في احكامه وقال بعض اهل العلم انه كالصلاه ذل تقول الجفره لا بد من الطهاره ولا بد من ستر العوره فاذا سجدت المراه بتستر فهذا افضل واولى خروجا من خلاف العلماء وهكذا اذا كانت على طهاره فهو افضل وهكذا الرجل وسجوده على طهارة افضل لكن لا يجب الطهارة في سجود التلاوه وسجود الشكر فلو سجدت المرأة وراسها مكشوف او هي على غير وضوء فالسجود صحيح ولا حرج في ذلك للرجل في أصح قول للعلماء وهذا نذكر انه مذهب الامام البخاري وذكر عن بعض الصحابه وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيميه قال لعدم الدليل المقتضي اشتراط الصلاه فان سجود التلاوه يعرض ليعرض للانسان المقتضي اشتراط الطهاره فاين سجود التلاوه يرضى للانسان وهو يقرا عن ظهر قلب وهو على غير طهاره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بالطهاره وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم عن ما يدل على انها ليست بشرط وانه لا مانع من السجود على غير طهاره فالحاصل أن سجود التلاوه وسجود الشكر لا يشترط لها الطهارة هذا ايش يعني على القول الذي يرجحه الشيخ فايما لو بشر بولد الله او فتح إسلامي أو بامر يسر المسلمين فسجد شكرا لله فلا باس ولو كان على غير طهاره ولما بلغ الصديقه رضي الله عنه مقتل مسيلمه الكذاب سجد لله شكرا وانا تكلمت على اسناده او اسنادي هذه القصه على ما قلت في حاشيه الروض المربع عليه السؤال التالي ما حكم الصلاه والإنسان لابس حذاء وخاصه ان المساجد في وقتنا الحاضر مفروشه باحسن الفرش فبعض الناس يقول انه بذلك يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونرجو بيان حكم الشرع في ذلك الجواب هذا السؤال جوابه في تفصيل فان كان الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاه صحيحة لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فينا عليه وقال للصحابة لما خلعنا عليه ذات يوم من أجلي أذن فيهما وخلع الناس نعالهم قال لهم صلى الله عليه, عليه وسلم لما سلم من صلاته ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان جبريل أتاني فاخبرني أن بهما أذى وفي لحظ انقدر فقلعتهما إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن راى عليه أذى فليمسحه ثم ليصلي فيهما هكذا جاء عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان فيهما قدر او فيهما نجاسه أو يخشى أن يكون فيهما شيء من هذا أو شيء يؤذي الفرش من طين ونحوه فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد حتى لا يؤذي المسجد ومن المسجد ومن فيه وحتى لا يخذر عليهم موضع صلاتهم لا سيما بعد وجود الفرشه وتقول الفرش التي تتاثر بكل شيء فالاولى للمؤمن في هذه الحالة أن يحضر عليه في أي مكان ويمشي في المسجد بدون بدون عليه حتى لا يؤذي احدا لا بتراب ولا بغيره اما السنة في هذا فتحيا بالكلام والبيان أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه ولكن اكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من عليه بل يدخل المسجد ولا يبالي فاذا سمح لهؤلاء بالدخول في المسجد من عاهلهم تجمعت القاذورات والاذى في الفرش وتمنع بعض, وتمنع بعض الناس من الصلاه في المسجد من أجل هذا فويجني على المصلين و يؤذيهم بما يتقدرون منه وهو انما جاء بقصد الخير وفعل السنة السنة في هذه الحالة الا يؤذي المصلين والا يقدر عليهم مسجدهم هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ولا شك أن الفرشات تتأثر بكل شيء وهذا هو الافضل وهو مقتضى القواعد الشرعيه اما اذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في عليه تفضل إذا كانت نظيفة وسليمه من الاذى عملا بالسنه والشيف ايضا ذكر في المقدمه انه اذا كان بدون شيء هذي المصلين والفرش فلا بأس ولكن إذا لم يترتب على هذا أيضا مفسده يعني الناس يظنون مثلا هذا دخل كذا وانا مره كنا في مكان ما في المسجد الصفوف فيه متصله الى الخارج ها في في الشارع المسجد يعني ليس الناس مكان يعني ازدحام وكذا وانا واقف في الخارج فصليت بانفراد كاني واقف على الأرض ريم فشخص بعد الصلاه قال لي لماذا انت تصلي بالحذاء مع اني كنت لابس كنت لابس اللباس الرسمي في البلاد ومع هذا لم لم يصد هذا الشخص عمي قال تصلي بالحذاء هذا لا, لا يصلح يعني كيف ريم ترى الذي رايته من بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدنّه رحمه الله كان اذا ذهب إلى مسجد فيه السنة يدخل ب... هو طبعا كان كبيره السن فذا وحده او نظيف ابيض ونظيف, ونظيف هكذا جدا فاذا ذهب لمسجد في فيه سنه يدخل بحذاءه جارنا المسجد ذا بحذائه ينتقلوا جلسوا صلوا اما اذا في مسجد يعني فيه الناس والعوام ايش يصلعف ده طبعا انا اتذكر ما هذا بيتعبنا لكن بيجي على لماذا رعاية للحالة والافهام وحتى لا يحصل من المفاسد ما هو أكثر من ما يرجى من المصالح بارك الله والف انا هذا الكلام تدبره للشيخ محبب رحمه الله شرعية الصلاه في النعال له كلام ممكن. الحمد لله